بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب منار السبيل للعلامة ابن الضيان رحمه الله تعالى المجلس الواحد والعشرون يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله كتاب العتق وهو من أعظم القرب المندوب إليها إذا اقترنت به النية المعتبرة لأن الله تعالى جعله كفرة للقتل وغيره وقال صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج متفق عليه ولما فيه من تخليص ولما فيه من تخليص الادمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه وتكميل احكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا نص عليه في رواية الجماعة فيسن عتق رقيق له كسب لانتفاعه به ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب لأنه يتضرر بسقوط نفقته الواجبة باعتاقه فربما صار كلا على الناس واحتاج إلى المسألة أو يخاف منه الزنا أو الفساد فيكره عتقه وكذا إن خيف ردته ولحقه بدار الحرب ويحرم إن علم ذلك منه لأنه وسيلة الحرام وإن أعتقه مع ذلك صح العتق لصدوره من أهله في محله وهكذا الكتابة في الحكم المذكور العتق بالقول ويحصل العتق بالقول وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفاه لأن الشرع ورد بهما فوجب اعتبارهما فمن قال لقنه انت حر أو محرر أو حررتك أو انت عتيق أو معتق بفتح التاء أو اعتقتك عتق وان لم ينوه قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة فإذا هي جاريته قال قد عتقت عليه وقال في رجل قال لخدم قيام في وليمة مروا أنتم أحرار وكان فيهم أم ولده لم يعلم بها قال هذا به عندي تعتق أم ولده غير أمر ومضارع واسم فاعل فمن قال لرقيقه حرره أو أعتقه أو أحرره أو أعتقه أو هذا محرر بكسر الراء أو معتق بكسر التاء لم يعتق بذلك لأنه طلب أو وعد أو خبر عن غيره وليس واحد منها صالح للإنشاء ولا إخبار عن نفسه فيؤاخذ به ويقع العتق متنهاز الطلاق لام نائم ومجنون ومغمى عليه ومبرسم لعدم عقلهم ما يقولون وكذا حاك وفقيه يكرر ولا يقع إن نوى بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه لأنه نوى بكلامه ما يحتمله قالت سبعة ترث عبد المطلب ولا تسأما إن تبكي كل ليلة ويوم على حر كريم الشمال وكنايته مع النية ستة عشر خليتك وأطلقتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رق أو لا خدمة لي عليك وفككت رقبتك وواهبتك لله أو أنت لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو سائبة أو ملكتك نفسك وتزيد الامه بي أنت طالق أو حرام فلا يعتق بذلك حتى ينويه لأنه يحتمل العتق وغيره أشبه كناية الطلاق فيه وقال القاضي في قوله لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وانت لله صريح نص عليه أحمد فيه أنت لله لأن معناه أنت حظ لله واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق من ضرورته انتهى ويعتق حمل لم يستثنى بعدق أمه لأنه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق أولى فإن استثنى لم يعتق وبه قال ابن عمر وأبو هريضة قال أحمد أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع ولحديث المسلمون على شروطهم ولا عكسه أي لا تعتق الامه بعتق حملها فيصح عتقه دونها نص عليه لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد ولأن الأصل لا يتبع الفرع وإن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيقه بأن كان السيد ابن عشرين سنة مثلا أو أقل والرقيق ابن ثلاثين فأكثر أنت أبي أو قال لمن يمكن كونه ابنه أن تبني عتق فيهما وإن لم ينوه ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وضع شبهة لا إن, لم يمكن لا إن لم يمكن كونه أباه أو ابنه لصغر أو كبر إلا بالنية لتحقق كذبه كقوله أعتقدك أو أنت حر منذ ألف سنة لأنه محال معلوم كذبه ولا يصح العتق بالقول إلا من جائز التصرف لأنه تبرع في الحياة أشبه الهبة فصل في العتق بالفعل والملك ويحصل بالفعل فمن مثل برقيقه فجذع أنفه أو أذنه ونحوهما كما لو خصى أو خرق أو حرق عضوك بن أو استكرهه على الفاحشة او وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فاخضاها أي خرق ما بين سبيليها عذق في الجميع نص عليه بلا حكم حاكم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت قال فعل كذا وكذا قال اذهب فأنت حر رواه أحمد وغيره وروي أن رجلا أقعد امه له في مقلى حار فأحرق عجزها فاعتقها عمر رضي الله عنه وأوجعه ضربا حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال وكذلك أقول ولا عتق بخدش وضرب ولعن لأنه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه ولا قياس يقتضيه العتق بالملك ويحصر بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب كأبيه وجده وإن على وولده وولد ولده وإن سفل وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل وعمه وعمته وخاله وخالته عثق عليه ولو حملا كمن اشترى زوجة منه أو أبيه أو أخيه الحامل منه لحديث الحصن عن سمره مرفوعه من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وقال العمل على هذا عند أهل العلم وأما حديث لا يجزي والد والده إلا أن يرده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم فيحتمل أنه أراد فيعتقه بشرائه كما يقال ضربه فقتله والضرب هو القتل وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمه أو غيرها لعموم الخبر ولا يعتق ابن عمه بملكه لأنه ليس بمحرم ولا يعتق محرم من الرضاع لأنه لا نص في عدقهم ولا أهم في معنى المنصوص عليه وكذا الربيبة وأم الزوجة وابنتها قال الزهري جرد السنة بأنه يباع الأخ من الرضاع ومال معتق غير مكاتب عوطق بالأداء لسيده روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا فأخبرني بمالك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل اعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده ولأن العبد وماله كان للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي في الآخر كما لو باعه وحديث ابن عمر مرفوعا من اعتق عبدا وله مال فالمال للعبد رواه أحمد وغيره قال أحمد يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث كان صاحب فقه فأما الحديث فليس فيه بالقوي وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية إن كان موسرا ويغرم حصة شريكه لفعله سبب العتق اختيارا منه وقصدا إليه فسرى ولزمه الضمان وإن ملك بعضه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك ولو كان موسرا لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك في أنه يعتق عليه جميعه بالعتق والسراية إن كان موسرا وإلا عتق منه بقدر ما هو موسر به لحديث ابن عمر مرفوع من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعطق عليه العبد وإلا فقد عطق عليه ما عتق رواه الجماعة والدار قطني وزاد ورق ما بقي فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق الاعتراف كل بحريته وصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ويحلف كل لصاحبه مع عدم البينة ويبرأ فإنك لا أحدهما قضي عليه للآخر وإنك لا جميعا تساقط حقهما لتماثلهما وولاؤه لبيت المال لأن أحدهما لا يدعيه اشبه المال الضائع ما لم يعترف أحدهما بعدقه فيثبت له ولاؤه ويضمن حق شريكه أي قيمة حصته لما تقدم فصل في تعليق العتق وإضافته ويصح تعليق العتق بالصفة كإن فعلت كذا فأنت حر لأنه عتق صفة فيصح كالتدوير وله وقفه وكذا بيعه ونحوه كهبته والوصية به قبل وجود الصفة ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلق لم يعتق لحديث لا طلاق ولا عتاق ولا فيما لا يملك ابن آدم ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عليه عتقه كما لو نجزه فإن عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عن عادة الصفه فمتى وجدت عتق لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه كما لو لم يتخللها زوال ملك ولا يبطل ولو أبطله ما دام ملكه عليه لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه فلا يملك إبطالها بالقول كالنادر إلا بموته فيبطل به التعليق لزوال ملكه زوال غير قابل للعودة فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو لأنه اعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يعتق كما لو نجزه وكقوله لعبد غيره إن دخلت الدار فأنت حر ويصح أنت حر بعد موتي بشهر ذكره القاضي وابن أبي موسى كما لو وص باعتاقه أو بأن تباع سلعته ويتصدق بثمنها فلا يملك الوارث بيعه قبل مضي الشهر وكسبه قبله للورثة ككسب أم الولد حياة سيدها ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق لاضافه العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه بخلاف إن تزوجت فلانة فهي طالق لأن العثق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله تعالى وليس فيه قربة إلى الله تعالى وأول قن أملكه أو آخر قن أملكه حر وأول أو آخر من يطلع من رقيق حر فلم يوملك إلا واحدا أو لم يطلع إلا واحد عثقا لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثان ولا من شرط الآخر أن يكون قبله أول ولهذا من أسمائه تعالى الأول الآخر ولو ملك اثنين معا أو طلع معا عثق واحد بقرعة نص عليه لوجود الصفة فيهما والمعلق إنما أراد عثق واحد فقط فيعين بالقرعة ومثله الطلاق إذا قال أول امرأة لي تطلعه ونحوه طالق فطلع اثنتان معا طلق واحدة بقرعة فصل في العتق بعوض وإن قال لرقيقه انت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء لأنه اعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله فعتق ولم يلزمه شيء وانت حر على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل لأنه اعتقه على عوض فلا يعتق بدون قبوله وعلى تستعمل للشرط والعوض كقوله على أن تعلمني مما علمت رشده وقوله على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ويلزمه الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة على الأصح ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة لقول سفينة اعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش رواه أحمد وابن ماجه ورواه أبو داود بنحوه وللسيد بيع الخدمة المستثنات من العبد أو من غيره نص عليه في رواية حرب ومن قال رقيقي حر أو زوجة طالق وله متعدد ولم ينوي معين عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم كل رقيق وكل زوجة قال أحمد في رواية حرب لو كان له نسوة فقال, فقال, فقال رأته طالق أذهب إلى, أذهب إلى قول ابن عباس يقع عليهن الطلاق ليس هذا مثل قوله إحدى زوجات طالق كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث وحديث صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وكل صلاة باب التدبير وهو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة وأجمع على صحة التدبير في الجملة وسنده حديث جابر أن رجلا اعتق مملوكا عن دبر فاحتاج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال أنت أحواج منه متفق عليه ويعتبر كونه أي التدبير ممن تصح وصيته فيصح من محجور عليه لسفه وفلس ومميز يعقله وكونه أي التدبير في الصحة والمرض من الثلث نص عليه لأنه تبرع بعد الموت لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية وصريحه وكنايته كالعتق وأنت مدبر أو قد دبرتك لأن هذا اللفظ موضوع لها فكان صريحا فيه كلفظ العتق في الاعتاق التدبير المعلق ويصح مطلقا كأنت مدبر ومقيدا كإن مت في عام هذا أو مرض هذا فأنت مدبر فيكون ذلك جائزا على ما قال إن مات على الصفة التي قالها عتق وإلا فلا لأنه تعليق على صفة فجاز مطلقا ومقيدا كتعليقه على دخول الدار ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر وإن شف الله مريضي فأنت حر بعد موتي ونحوه فإن وجد الشرط في حياة سيده فهو مدبر وإن لم يوجد حتى مات سيده بطلت الصفه بالموت لأنه يزول به الملك ولم يوجد التدبير لعدم شرطه قاله في الكافي ومؤقتا كأنت مدبر اليوم أو سنة فيكون مدبرا تلك المدة إن تسيده فيها عتق وإلا فلا ويجوز تدبير المكاتب لا نعلم فيه خلافة ويجوز كتابة المدبر رواه الأثرم عن أبي هريرة وابن مسعود وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه اعتق غلاما له عن دبر وكاتبه فأدى بعضا وبقي بعض ومات مولاه فأتى ابن مسعود فقال ما أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم رواه البخاري في تاريخه ويصح بيع المدبر وهبته لحديث جابر وقد سبق ولأنه إما وصية أو تعليق على صفة وأيهما كان لم يمنع البيع وما ذكر أن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يشترى فلم يصح ويحتمل أنه أراد بعد الموت او على الاستحباب ولا يصح قياسه على أم الولد لأن عتقها بغير اختيار سيدها وليس بتبرع ويكون من رأس المال وباعت عائشة رضي الله عنها مدبرة لها سحرتها فقد روى الدار القطني عن عمرة أن عائشة أصابها مرض وإن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتضبب وإنه قال لهم إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها فذكر ذلك لعائشة فقالت ادعوا لي فلانة الجارية لها فقالوا في حجرها فلان صبي لهم قد مال في حجرها فقال تيتوني بها فأتيت بها فقالت سحرتيني قالت نعم قالت لماذا قال أردت أن أعتق وكانت عائشة اعتقتها عن دبر منها فقالت إن لله علي أن لا تعتقي أبدا انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها من واشترت بثمنها جارية فاعتقتها. ورواه مالك في الموطا والحاكم وقال صحيح وعنه لا يباع إلا في الدين أو حاجة صاحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لحاجة صاحبه فإن عاد لملكه عاد التدبير لأنه علق عتقه بصفة فإذا باعه أو وهبه ثم عاد إليه عادة الصفة ما يبطل التدبير ويبطل التدبير بثلاثة أشياء واحد بوقفه لأن الوقف يجب أن يكون مستقرا اثنان وبقتله لسيده لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل الميراث ثلاثة وبإيلاد الأمة من سيدها لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث والاستيلاد العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها فالاستيلاد أقوى فيبطل به الأضعف وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهي أي بمنزلتها سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعده لقول عمر وابنه وجابر ولد المدبرة بمنزلتها ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف ولأن الأمة استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية لان التدبير آكد من كل منهما وله وطؤها وإن لم يشتريط حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا روى عن ابن عمر أنه دبر أمتين له وكان يطئهما قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري ولعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم وقياسا على أم الولد وله وطؤ بنتها إن جاز بأن لم يكن واطئ أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه لأن يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم الولد فإن أبى بيع عليه أي باعه الحاكم إزالة لملكه عنه لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا باب الكتابة تسن كتابة من علم فيه خير لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني كسبه أمانة في قول أهل التفسير وقال أحمد الخير صدق وصلاح ووفاء بمار الكتابة ونحوه قول إبراهيم وعمر بن دينار وغيرهما وعنه أنها واجبة إذا دع العبد الذي فيه خير سيده إليها لظاهر الآية ولأن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين والأول أظهر والآية محمولة على الندب لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وقول عمر يخالفه فعل أنس وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال فلا تصح على خنزير وخمر في ذمته لا معين مباح فلا تصح على آنية ذهب أو فضة معلوم لأنها بيع يصح السلم فيه فلا تصح بجوهر ونحوه لأن لا يفضي إلى التنازع منجم أي مؤجل لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أذائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود قاله في الكهف بنجمين فصاعدا أي أكثر من نجمين في قول أبي بكر وظاهر كلام الخرقي لأن علي رضي الله عنه قال الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني وقال ابن أبي موسى يجوز جعل المال كله في نجم واحد لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم قاله في الكافي يعلم قدر كل نجم بما عقد عليه من دراهم أو دنانير أو غيرهما ومدته لألا يؤدي جهله إلى التنازع ولا يشترط تساوي الأنجم فلو جعل نجم شهرا وآخر سنة أو جعل قسط أحدهما مئة والآخر خمسين جاز لأن القصد العلم بقدر الأجل وقصته وقد حصل بذلك ولا يشترط للكتابة أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه فيصح توقيت النجمين بساعتين في ظاهر كلام كثير من الأصحاب ولكن العرف والعادة والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلم لكن السلم أضيق قاله في تصحيح الفروع وجزم في الإقناع بعدم الصحة قال وصوبه في الإنصاف فإن فقد شيء من هذا ففاسد ويأتي حكمها والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال لأنها معاوضه كالبيع والاجاره قدمه في الإقناع واختاره الموفق وجمع أنها في المرض المخوف من الثلث ولا تصح إلا بالقول لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحا من جائز التصرف كالبيع. لكن لو كتب المميز صح لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده فصحت كتابته كالمكلف وايجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه منه سيده أو وليه إن كان محجورا عليه عتق لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا أو أبرأه منه عتق لأنه لم يبقى عليه شيء منها وما فضل بيده بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة فله أي المكاتب لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان وإن اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة كان جميع ما معه لسيده لأنه عتق بغير الأداء وتقدم الخبر فيه أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده نص عليه لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء ولو أخذ السيد حقه ظاهرا أي عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا أي مغصوبا ونحوه لم يعتقل فساد القبض وإنما قال هو حر اعتمادا على صحة القبض فصل في أحكام المكاتب ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدارة لأن الكتابه توضحت لتحصيل العتق ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب وهذه أقوى أسبابه وفي بعض الاثار أن تسعة اعشار الرزق في التجارة ولانه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتقه لان ذمته قابلة للاشتغال ولانه في يد نفسه وليس من سيده غرور بخلاف العبد المأذون والنفقة على نفسه لأن هذا من أهم مصالحه ومملوكه وزوجته وورده التابع له في كتابته من كسبه لأن فيه مصلحة لكن ملكه غير تام لأنه في حكم المعسر فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجاب أو يرهن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 أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه للسيد لأن المكاتب كوكيله في ذلك وولد المكاتبة إذا وضعت بعدها أي بعد, كتابتة بعد كتابتها يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها بدون أداء أو إبراء كما لو لم تكن مكاتبه ولا إن ماتت قبل الأداء والإبراء لبطلان الكتابة بموتها ويصح شرط وطء مكاتبته نص عليه لبقاء أصل الملك ولا أن وضعها من جملة منافعها فإذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة أخرى فإن وطئها بلا شرط عزر إن علم التحريم لفعله ما لا يجوز له ولا حد عليه لأنها مملوكته ولزمه المهر ولو مطاوعة لأنه وطء شبهة ولأنه عوض منفعتها فوجب لها ولأن عدم منفع معنعها من الوط ليس إذنا فيه ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه وتصير إن ولدت أم ولد لأنها أمته ما بقي عليها درهم ثم إن أدت عتقت وكسبها لها وإلا فبموته بكونها أم ولد وما بيدها لورثته كما لو أعتقها قبل موته ويصح نقل الملك في المكاتب ذكرا كان أو أنثى لقول بريرة لعائشة رضي الله عنها إني كتبت أهلي في على تسع على تسع عواق في كل عام أوقية فاعينيني على كتابتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها متفق عليه وليس في القصة ما يدل على أنها عدزت بل استعانتها بها دليل بقاء كتابتها وتقاس الهبة والوصية ونحوهما على البيع ولمشتار جهل الكتابة الرد أو الأرش لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه نفعه وكسبه وهو كالبائع في أنه إذا أدم عليه يعتق لزوم الكتابة فلا تنفسخ بنقل الملك فيه وله الولاء إذا أدى إليه وعتق لعتقه عليه في ملكه ويعود قنا بعجزه عن الأداء لقيامه مقام البائع ويصح وقفه فإذا أدى بطل الوقف لأن الكتابة لا تبطل به فصل في لزوم الكتابة وفسخها والكتابة عقد لازم من الطرفين لأنها بيع لا يدخلها خيار مطلق لأن القصد منها تحصيل العتق فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة ولأن الخيار شرع الاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن والسيد والمكاتب دخلا فيه راضيين بالغبن ولا تنفسخ بموت السيد وجنوره ولا بحجج عليه لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه أي السيد من وليه ووكيله أو الحاكم مع غيبة سيده أو إلى وارثه إن مات والولاء للسيد لا للوارث كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه وإذا حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ كما لو أعصر المشتري بثمن المبيع قبل قبضه ويلزم انظاره ثلاثا ان استنظره لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه قصدا لحظ المكاتب والرفق به مع عدم الاضرار بالسيد ويجب على السيد ان يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة لقوله تعالى واتوهم من مال الله الذي آتاكم وظاهر الامر الوجوب وروى ابو بكر باسناده عن علي مرفوعا في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه وقال علي الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني ويخير السيد بين وضعه عنه ودفعه إليه لأن الله تعالى نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه أنفع فإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فذلك دين في تركته يحاص به الغرماء لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة أيما عبد كتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق رواه الخمسة إلا النسائي وفي لفظ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود وروى الأثر عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولأن الكتاب تعيوض عن المكاتب فلا يعتق قبل أداء جميعها ويحمل حديث أم سلمة مرفوعة إذا كان لإحدى كن مكاتب وكان عنده ما يؤدي, ما يؤدي فلتحتجب منه صحه الفيديو على الندب جمعا بينه وبين ما روى سعيد عن ابي قلابه قال كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه بترك التكسب لأن دين الكتابة غير مستقر عليه ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من الرق فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه فإن ملك ما يوفي كتابته لم يملك تعجيز نفسه لتمكنه من الاداء وهو سبب الحرية التي هي حق لله عز وجل فلا يملك إبطالها مع حصول سابها بلا كلفة ويجبر على الأداء ليعتق به ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما فيصح أن يتقايا لا أحكامها قياسا على البيع قاله في الكافي وفي الفروع يتوجه أن لا يجوز لحق الله تعالى فصل في اختلاف المكاتب وسيده وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر بيمينه لأن الأصل عدمها وفي قدر عواضها أو جنسه أو أجرها أو وفاء مالها فقول السيد بيميني نص عليه أشبه ما و اختلفا في أصلها ولأن الأصل ملك السيد للعبد وكسبه فإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه الكتابة الفاسدة والكتابة الفاسدة على خمر أو خنزير أو مجهول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 ولم يرجع على سيده بما اعطاه لأنه عتق بالصفة وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده إلا إن ابرئ العبد من العوض الفاسد فإنه لا يعتق لعدم صحة البراءة لأن الفاسد لا يثبت في الذمه ولكل فسخها لأنها عقد جائز لأن الفاسد لا يلزم حكمه وسواء كان فيه صفة أو لم يكن لأن المقصود المعاوضة فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة ويملك المكاتب في الفاسدة التصرف في كسبه وأخذ الزكاة والصدقات الصحيحة ولا يلزم السيد في الفاسدة أداء ربعها ولا شيء منها لأن العتق هنا بالصفة أشبه ما لو قال إذا أديت إلي فأنت حر وتنفسخ الكتابة الفاسدة بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه لأنها عقد جائز من الطرفين فلا يؤول إلى اللزوم وأيضا فالمغلب فيها حكم الصفة المجردة وهي تبطل بالموت باب أحكام أم الولد الأحكام جمع حكم وهو خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية ويجوز التسري بالإجماع لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وفعله عليه الصلاة والسلام وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية فلا تصير أم ولد بوضع نطفة أو علقة لا تخطيط فيها لأنه ليس بولد وتعتق أم الولد بموته أي سيدها، ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس مرفوع من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه رواه أحمد وابن ماجه. وعنه أيضا قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها رواه نماجة والدر قطني ولأنه إتلاف حصل بسبب الاستمتاع فحسب من رأس المالك إتلاف ما يأكله ومن ملك حاملا فوطأها قبل وضعها حرم بيع ذلك الولد ولم يصح ويلزمه عتقه نص عليه في رواية صالح وغيره لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد وقد قال عمر أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن فعلل بالاختلاط وقد وجد قال الشيخ تقي الدين ويحكم بإسلامه وأنه يسري كالعتق أي ولو كانت كافرة حاملا من كافر فيحكم بإسلام الحمل لأن المسلم شرك فيه فيسري إلى باقيه ومن قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولد لأن إقراره بأن جزءا منها مستولد يلزمه الإقرار باستيلادها كقوله يدك حرة وكذا لو قال لابنها أن تبني أو يدك ابني ويثبت النسب بهذا الإقرار فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرينة كما لو كان ملكها صغيرة ولا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها لعموم ما تقدم ويملك الرجل استخدام أم ولده وإجارتها ووطئها وتزويجها وحكمها حكم الأمة في صلاتها وغيرها لأنها باقية على ملكه إنما تعتق بعد الموت لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فهي معتقة عن دبر منه وقوله معتقة من بعده فدل على أنها قبل ذلك باقية في الرقة ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية بها ووقفها لحديث ابن عمر مرفوعا نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة رواه الدار قطني ورواه مالك في المواطئ والدار قطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا ويروا منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة قال في الفروع وحكى ابن عبد البر وابو حامد الاسفرائيني وابو الوليد الباجي وابن بطار والبغوي الاجماع على انه لا يجوز انتهى وقال ابن عقيل يجوز البيع لانه قول علي وغيره واجماع التابعين لا يرفعه وبه قال ابن عباس وابن الزبير وأما حديث جابر بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه أبو داود فليس فيه تصريح بأنه كان بعلمه عليه الصلاة والسلام وعلم أبي بكر وإلا لم تجز مخالفته ولم تجمع الصحابة بعد على مخالفتهما قال في المنتقى قال بعض العلماء إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهي عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولا علم أبو بكر بمن بع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة لامتناع النسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقد جاء ما يدل على موافقة علي رضي الله عنه على المنع فرو سعيد بن منصور باسناده عن عبيده قال خطب علي رضي الله عنه الناس فقال شاورني عمر في امهات الاولاد فرأيت انا وعمر ان اعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت ان ارقهن قال عبيده فراي عمر وعلي في الجماعه احب الينا من راي علي وحده وروي عنه أنه قال بعث علي علي إلي وإلى شريح أن يقضوا كما كنتم تقبون فاني اكره الاختلاف ذكره في الكافي وولدها الحادث بعد إلادها كهي فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع فيه ما يمتنع فيها سواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبل لأن الولد يتبع أمه حرية ورقة قال أحمد قال ابن عمر وابن عباس وغيظهما ولدها بمنزلتها لكن لا يعتق بإعتاقها لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه وبقي عتقه موقوفا على موت سيده أو موتها قبل السيد بل بموته لما تقدم وان مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله أي نصيب الحمل الذي وقف له لملكه له وإلا فعل وارثه أي وارث الحمل لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء لأنها مملوكة الله يملك كسبها اشبهت القن قال في الشرح وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد لأن ذلك ينقصها فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب انتهى وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من ارش الجميع او قيباتها يشترك فيها أرباب الجنايات ويتحاصون بقدر حقوقهم إن لم تفي بجميعها لأن السيد لا يلزمه أكثر منه كالجنايات على شخص واحد وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالإسلام ولا تعتق به بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل اسلامها. وأجبر على نفقتها إن عادم كسبها لأن نفقة المملوك على سيده فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها مما شاء فإن أسلم حلت له لزوال المانع وهو الكفر وإن مات كافرا عتقت بموته لعموم الأخبار ينتهي هنا مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته